تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفّا كأنه بنيان مرصوص.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 صدقا، مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد سمو أحمد فلما جاءهم بالبينات فلما جاءهم هذا سحر مبين ومن أظلم من نفترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم ا ل ظ ا ل م ي ن يريدون ل ي ط ف ئ ا نور الله بأفواههم والله م ت م ن و ر ه ولو كره الكافرون هو الذين أرسل رسوله بالهداه، و الذي أرسل رسوله ب ا ل ه د ا و د ي ن الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون، قل يا, يا الذين آمنوا هل أدل ك م على تجاره يا أيه يريدون ليطفئن نور الله بأفواههم والله م ت م ن و ر ه ولو كره الكافرون والذين أرسل رسوله ب ا ل ه د ا و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هل أدل لكم على تجارتكم ج من عذاب عليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلك م خير لكم يكن.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 كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أصري ا إلى الله قال الحواريون نحن أ ص ر ا ل ل ه فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الط. ف أ ي َّ د َ ن َ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرينَ